فكلا اخذ نابذا به فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحه ومنهم من فشفنا به الارض فمنهم وَمِنْهُمْ مَنْ قَتَلْنَا بِهِمْ أَرْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَتَفْنَا بِهِمْ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَتَفْنَا بِالْأَغْصَانِ مِنْهُمْ مَنْ أَوْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا فزهم يظلمون ولكن الله لا يظلم